الله أكبر الله أكبر عباد الله إن كلا من القويين القوي بالشر والقوي بالخير إن كلا من القويين المتبوعين المخوف المتبوع خوفا واقسرا والمحبوب المقتدى به ثيقة واطمئنانا إن كلا من القويين يعتبر إماما لمن يسير خلفه وينتهج نهجه فالإمام هو ما يؤتم به إنسانا كان أو كتابا أو طريقة أو غير ذلك على حق كان ذلك الإمام أو على باطل والآئمة في الدنيا فريقان فريق يقود أصحابه المؤتمين به إلى الجنة وهؤلاء هذا الفريق هم آئمة الهدى وفريق يجر تابعه إلى النار قال تعالى في فريق الضلالة والكفر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وقال تعالى في فريق أئمة الحق والهدى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وإمامة الهداية هي التي طلبها سيدنا إبراهيم عليه السلام لذريته حينما قال الله تعالى له إني جاعدك للناس إمام. قال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين قال الله تعالى لا ينال عهدي الظالمين هذه الإمامة إمامة الهداية هي التي طلبها عباد الرحمن في قوله تعالى وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وقد حذر الله تعالى أئمة الحق والهدى حذرهم أن يسالموا أئمة الخيانة والكفر وأمرهم أن يحاصرهم ويقاتلوهم قال تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر عباد الله يخبرنا الله سبحانه أنه سيدعو يوم القيامة سيدعو كل أمة بإمامها للوقوف بين يديه عز وجل فينادى عليهم يا أمة إبراهيم يا أمة موسى يا أمة عيسى يا أمة محمد صلى الله عليه يا أتباع فرعو يا أتباع نمروذ يا أتباع ماركس يا أتباع البهائية يا أتباع الشياطين يا أتباع الشذوب يا أتباع السحارة والكهادة يا أتباع فلان يا أتباع فلان من رؤساء الزيغ والإلحادي وقادة الزندقات وأهل. فالدعوة إذن عامة للأئمة والمأمومين معا فالرسول إمام أمته والخليفة إمام رعيته والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذي اقتدون به قال علي بن أبي طالب في معنى قوله بإمامهم هو إمام عصرهم هو إمام عصرهم وقال عزيزي بن عبد السلام في معنى هذه الكلمة يوم ندعو كل أونس قال هو ما نقتدوا به في الدنيا هو نتبعوه في الدنيا وقيل بمذاهبهم وميلانهم فأهل الإيمان أئمتهم رسولهم عليهم الصلاة والسلام وأهل الكفر والشركي والبدع أئمتهم كبراؤهم وساداتهم وطغاتهم ورهبانهم وأحبارهم ورؤساؤهم قال ابن عطية لفظة الإيمان تعم ذلك كله ويوم ينادى على الناس بأئمتهم يوم القيامة يتبرأ أئمة الطاغوت والبدع والضلال من مأمومهم من متبوعهم المغبونين المغرورين المغلوبين المقهورين قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الأئمة يتبرأون من المأمومين اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا المأمومون لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وكان يسمح نرب عود للدنيا نتبرأ منهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وأماهم بخارجين من النار فيومئذ ينكر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويقول الأتباع المضللون يقولون لأئمتهم إنا كنا لكم تباعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ألا أنتم مغنون عنا ناصبا من النار فيقول أئمتهم المضلون ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك تبرأنا إليك ما كانوا أيانا يعبدون فيسجرهم رب العزة جميعا بقوله لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالواعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر عباد الله إن لكل زمان أئمته المضلين كما قال الإمام بن عطية وكما قال علي بن أبي طالب وكما قال عز الدين بن عبد السلام وإن الأئمة المضلين في زماننا هذا طوائف وفرق وعصابات لا يخفون عليكم تعرفونهم بأعمالهم وأقوالهم وكتبهم وصحفهم وقنواتهم وألعابهم وسياحتهم يتسمون بأسماء مختلفة يقودون جمعيات وأحزابا وأنديا يترأسون تكتلات واتحادات ولهم علاقات وطيدة مع من يمولونهم ويوجهونهم من الماسونية والشيوعية والصيونية مثلا إنهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولكن السمة العلمة المشتركة بينهم والتي يفضحهم الله تعالى بها هي إنكارهم المعروف يأمرون بالمنكر وإنهون عن المعروف هي إنكارهم المعروف وتأييدهم للمنكر واستهزاءهم بالإسلام وأتباعه والتسارق الواقح في كل مضمار يطبر فيه الشيطان وذلك أمثلة كاحتفالهم بالشذوذ وإقامتهم يوما لتذوق الخمور. وقد وافق ذلك اليوم يوم الجمعة في الشهر الحرام وكتصريحهم وتشجيع الربع حتى في شراء الأضحية رأيتم مجلات وإعلامات عيد الأضحى مبارك سعيد والقرائد الخمر عيد الأضحى الذي هو عبادة وسنة أصبح الآن يبرك لنا بالخمار وكحرمان المواطنين من إقامة المعاملات الشرعية الحالة هذه المغاربة ليس حل من, من عشراتهما يطلبوا بالأبنك الإسلامية لا يريد أن يفتح لهم الأبنك الإسلامية لا يجعلهم في الحرام وكل الحرام ديما وقد فشى بلاء هؤلاء الأئمة المضلين فشى بلاؤهم واتسعت رقعة أذاهم وانكشفت نتائج عباثهم وإفسادهم هذه هذه جرائم اللواط والزينة والسرقة والخط والاشرب المخدرات والاعتداء على الأبدان والأموال وقد تمكن أئمات الضلال المضللون تمكنوا من مقاعد التخطيط والتحكم في سياسة, في سياسة البلاد ومراقبة التقارير وإنشاء القوانين والتحدث باسم المواطنين كذبا وزورا ومنحوا منحوا الفراسة للأجانب ومكنوهم من الاستيطان والاستعمار مرة أخرى وأتح لهم من الحريات ما يمكنهم من نشر التهويد والتنسيق والإلحاد والتمجيس والبداع والأساطير بين أبناء الوطن الإسلامي وذلك عن طريق الترخيص لهم الترخيص لليهود والنصارى النصارى المبيتين لنوايا الحقد والحسد والفساد وغض أئمة, أئمة الضلال غضوا أبصارهم غضوا أبصارهم عن هؤلاء المجرمين حتى صار شباب المغربي ذكره دينه ووطنه وحكامه وأمراءه ويعرض نفسه لشتاء أشكال الانهيار والانتحار ولم تبقى الغيرة على الدين والوطن إلا في نفوس القليل المحترق الصابر على الجمر فطوبى لأمة هيأ الله لها إماما يحميها من الشرك والضلال ويحررها من قيود الباطل ويسلك بها مسالك المهتدين ويا خيبة أمة تزحف خلف الأئمة المضلين قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللهم ألهم المسلمين وأئمتهم سبل الرشاد وقهم شرور الجهل والكبر والعناد وبغض إلينا جميعا أئمات الفيتان والهوى والفساد وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين والحمد لله رب العالمين الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله لقد علمتم حكم الله في الأئمة المضلين وسامعتم إنذاره سبحانه من الركون إليهم أو موافقتهم على ضلالهم وإضلالهم وها هو الرسول الكريم يؤكد لكم لكم يؤكد لكم ذلك ويزيده توضيحا حتى لا يبقى في الأمر غمض ولا إرهام وكل ذلك بسبب خوفه صلى الله عليه وسلم عليكم أن تخضعوا لأئمة الزور والبهتان أو تثقوا بهم أو تسكوتوا عنهم أو تشاركهم في شأن من شؤونهم دون تبيون وترسع قال صلى الله عليه وسلم غيرو الدجالي اخوفوني عليكم نبي صلى الله عليه وسلم كيقولنا كنخاف عليكم من الدجال ولكن كاين شي حاجه اخرى كنخف عليكم اكثر من دجال. الدجال داك الدجال من علينا منه ولكن كاين مسائل اخرى الخوف ديالو كبير اكثر من الخوف ديالو من نعال الدجال, الدجال من علينا على من دجال غير الدجال أخوفوني عليكم حديث هو الإمام مسلم فتدبر هذا الحديث العظيم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن هناك ما هو أعظم خطرا علينا من الدجال فهل تعلمون ما هو أشبد خطرا علينا من الدجال قال صلى الله عليه وسلم إنا مع هكذا بالحصر إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الأئمة المضلين يخاف علينا من الأئمة المضلين أكثر مما يخاف علينا من الدجال وقال الرؤوف بأمته الحارس على نجاتها وفوزها صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم شهوات الغي شهوات الضلال وبطونكم وفروجكم ومضلات الفتن والغي هو الاعتقاد الفاسي قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر عباد الله هل تستطيعون هل تستطيعون أن تقدروا مبلغ الأضرار والبلايا التي تنزل بالناس عندما يولون أمرهم الأئمة المضلين ويطينعونهم في معصية الله ولا ترونهم عن الحق ولا يقاومون باطلهم إن الأئمة المضلين كما بينا العلماء ليسوا فقط هم الحكامة والأمراء السفهاء الخاطئين الضالين المضلين هؤلاء داخلون أصلا أقصد الحكامة والأمراء السفهاء الخاطئين الضالين هؤلاء داخلون أصلا في معنى الآية والحديث ولكن الآية والحديث تشمل كذلك أيضا إما آخرين تشمل أئمة آخرين كالذين يضعون القوانين البشرية لأممهم يضاهون بها شرع الله ويزينونها للناس ويقبيحون لهم أحكام الوحي ويزحزحون الأمة شيئا فشيئا عن مقامات الخضوع لله تعالى ويدفعونها إلى الخنوع لهم ولقوانينهم هؤلاء الأئمة المضلون هم الذين يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير حتى إذا طغت قوانينهم وسكت الناس عن بهتانهم خوفا وطمعا وجهلا وصارت الأغلبية الأغلبية من الناس صارت الأغلبية بالتصويت المزور الباطل صارت هذه الأغلبية تابعة لهم كالبهائم لا رأي لها تساق إلى أي مرعى وتحشر إلى أي مورد وتباعوا مظلون عن كفرهم وإن من هويتهم ويشنون علانية الحرب على شرعة الله ويدعون إلى العلمانية جهارا ويأتون من الأفعال والأقوال والأحوال ما يتراجع عنه إبليس اللاعين ويزخرون من كل منكر عليهم ويبغضون كل مخالف لخبثهم وينعتون كل متمسك بالدين بأقبح النعوت ويضايقون المتطهرين في دينهم ومعاشهم بكل الوسائل يحيكون عليهم التهم ويزورون ضدهم التقارير والشهادات حتى يذل الملتزم ويركع أو يمرض أسفا ويفجع فإنا لله وإنا إليه راشعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله إن الأئمة المضلين اعتادوا على المفاهيم العلمية وتلاعبوا بالضوابط الفكرية وغيروا الحقائق التاريخية بدلوا معنى الحرية وأفسدوا معنى الثقافة والعلم والفن والأصالة طعنوا في السلف زوروا المواقف البطولية وأصبحت لهم اليوم أصبحت لهم شوكاء تخشاها الدولة فتلاطفهم حينا وتوافقهم حينا آخر وتشاركهم تارة وتوادعهم تورا لقد زحزحوا الدولة نفسها عن مواقعها وشغلوها عن واجبها الأساسي الذي هو بالضرورة حماية عقيدة الأمة وشريعتها وألهوا الدولة على مسؤوليتها العليا التي هي تربية الأمة على ضوء الشريعة الإسلامية ونور السيرة النبوية لقد حرافوا التعليم، مناهج التعليم وأفسدوا أهدافه ومقاصده ومن أفسد التعليم فقد أفسد كل شيء أفسد حاضر الأمة وأفسد مستقبلها ثم إنهم فتان الدولة عن المعنى الحقيقي للأمن الأمن الذي يجب على الدولة توفيره للمواطنين وصار واقع الأمن الذي تزعب الدولة أنها تقيمه وتنصره وفرعاه صار الأمن لا يشمل غالبا, لا يشمل غالباً الأمن العقدي ولا, ولا أمن الحلال ولا أمن الحياء ولا أمن الآداب العامة ولا الأمن الفكري ولا الأمن الخلقي ولا الأمن الروحي وإذا لم يكون الأمن محققا لكل معاني الإيمان والإسلام والإحسان فأي أمن يكون للأمة بعد ذلك الله أكبر الله أكبر يا أئمة الحكم والسلطة والولاية على الناس يا من استرعاكم الله شؤون هذا البلد يا من تهتمون بأموره وتخشون الفضيحة يوم العرض على الله اتقوا الله في هذه الأمة واعلموا يقينا أن ترك ترك أئمة الضلال ورؤوس الفتن والبداع والسكوتة عن قياده الإلحاد ومنظري الزندقاء والفسوف يعيثون أنواع التخريب في نفوس وعقول العباد سيؤدي حتما كما في تخطيقهم سيؤدي حتما إلى الإطاحة بالنظام الحاكم وتنصيب اليهود والمرتدين والنصارى والفاسقين والأدعياء الملوثين وتمكينهم من مسائر المواطنين إن لم تقم السلطات الحاكمة بكبت الأئمة المضلين وردع أتباعهم المرتدين وقطع العلاقات بينهم وبين الأعداء الماكرين فانتبهوا عباد الله انتبهوا عباد الله إلى منبهكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكائد الأئمة المضلين فإنهم والله أشدوا خطرا عليكم من الحكام الجائرين وإن فتنة الأئمة المضلين هي أوسع انتشارا وأعمق تأثيرا من فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج لأن الأئمة المضلين يزعمون أنهم يحررون العقول من الظلامية ويقصدون بالظلامية الكتاب والسنة إنهم يريدون تحريركم من الإسلام يزعمون أنهم يحررون العقول من الظلامية ويقصدون بها الكتاب والسنة كما يقصد إمام الإرهاب بوش أن الإسلام هو الإرهاب ويدعون يدعي أئمة يدعون أنهم يناضلون لترسيخ حقوق الإنسان وممارسة الحريات وما أكثرهم في الحقيقة إلا انتهازيون مصلحيون يكررون الأدوار المسرحية أمام البله البولداء المغفالين وقد فضح الله واقعهم لمن أراد أن يذكر ويتوف فتفطانوا رحمكم الله لمكائد الأئمة المضلين وحصنوا أنفسكم وأهليكم وفلذات أكبادكم من سمومهم وخبثهم اولا بالفرار منهم واللجوء إلى كتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيا بمقاومات الأئمة المضلين وإبطال سحرهم وبرامجهم والرد عليهم بالأساليب العلمية الرزينة والوسائل المادية الإعلامية وثالثا بالحق على تمشيئة الأجيال على التربية النروية وتمسك بالأخلاق الرسالية ورابعا بالاستعانة بالصبر والصراح ولقد نعلم أننا يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكل من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وخامسا بمجاهدات أئمة الباطل بالقرآن الكريم قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوب الأئمة المضلين الذين هم من جلدتنا اللهم قلب قلوبهم من الزندقة إلى الإيمان ومن الوقاحة إلى الحياء ومن السفاهة إلى الرشاد اللهم اكفنا بعزتك كيد المكابرين والمعاندين وأحيي اللهم همام المسلمين المستسلمين وأصلح اللهم شأن الحاكمين واقبل اللهم توبة التائبين وأقبل اللهم على عبادك بالغيث النافع يا أرحم الراحمين عباد الله إنكم في أيام عيد ديني مبارك فاحمدوا الله تعالى واشكروا على ما أسبغ عليكم من نعمه الظاهرة والباطنة وجملوا فرحتكم بصلة الأرحام والعفو والصفح عمن أساء إليكم وتوبوا إلى ربكم في كل حال وتذكروا المحرومين والمضطهدين والمرضى والمساجين واسألوا الله لكم ولهم العافية للناس أجمعين وتأدبوا رحمكم الله بآداب العيد واحفظوا أحكام الشرع وتنافسوا فيما يتنافس فيه الفطناء المؤمنون وأكثروا من الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين ونورا وهدى للناس أجمعين اللهم صلي عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم وفق عاهل المغرب الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشاد وأيده بالحكمة والسداد واجعله للحق وضدا على الفساد واشدد اللهم أزره بصالح العباد وكفيه اللهم بألطاف كضلالات الجهال ومكائد الحساد وتال الطف به وبولي عهده واجعله من أخه وزير صدق ووفاء وحبيب إليه دينك وشريعتك وعطفهم على المسلمين واسلك بهم مسارك الناجين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن صحابة التابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واجزي عنا يا الله اللهم اجزي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت به عبادك المقربين اللهم فك أسرنا وتولى أمرنا وخذل عنا أعداءنا يا رب العزة آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وعيدكم بحول الله مبارك سعيد وتقبل الله منا ومنكم